قال الشيخ رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أ ن و ا ع السحر قال أ ح م د رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصه عن أ ب ي ه انه سمع النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال إ ن ا ل ع ي ا ف ة والطرق و ا ل ط ي ر ة من ا ل ج ب د قال عوف ا ل ع ي ا ف ة زجر الطير والطرق ز ج الطير الخط يخط بالأرض والجبت قال ا ل يخط ح سمعت ن ر ح ه الله ت ا الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه وعن ابن عباس رضي الله ل ولأبي ى رنة رضي منه وعن جيد في صحيح ع عنهما قال سمعت ا قال ل ى رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول من اقتبس ش ع ب ة من النجوم فقد اقتبس ش ع ب ة من السحر زاد ما زاد رواه أ ب و داود و إ س ن ا د ه صحيح وللنسائي من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه قال من عقد ع ق د ة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أ ش ر ك ومن تعلق شيئا وكل إليه وعن اليه ب ن مسعود رضي ا ل تعالى عنه أن رسول الله صلى الله ل ه عنه ع أن وآله وسلم قال ألا هل ملعظه النميمة القالة هي الناس أنبئكم بين ر و ا ه م ا ل م س ل م ه و ي ل و ن ان ن ا ل ل ع م ر ر ض ي ا ل ل ه ت ع ا ل ى عنهما أ ن ر س و ل الله ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و آ ل ه و س ل م ق ا ل إ ن م ن ا ل ب ه عز ل ي ق و ان ي س و ن الله ع ل ي ق و ل ن ان الله ي ك و الله عز وجل ي ق ل و ا ل ل ه يكون الله ع وجل ي ق و ل ان الله ي ك الله ع ي ن ان ا ل ل ي ن الله ع وجل يقولون ان الله ع و ل ي ن ان الله ي و ن الله عز وجل ي ن الله ي ق ل و ان الله عز وجل ي ث ع ن ا ل س ح ر و ا ل س ح ر تعلمه كفر والله عز وجل قد نص في كتابه على كفر ا ل س ا ح ر ولكن بين أ ن ه لا يضر إ ل ا ب إ ذ ن الله فيتعلمون من ا ل س ح ر ة ما يفرقون به بين ا ل م ا ض والزوجه وما هم ي ض ا ر ن به من احد الا ب إ ذ ن الله يعني إ ذ ا كان هناك ان الله عز وجل قدر شيئا على إ ن س ا ن ثم عمل هذا الساحر ذلك السحر و إ ذ ا كان ش ي ء هذا مقدر فالمقدر لا ي ص ف ر ولهذا بين الله عز وجل على أ ن عمل السحره هو كبر وهذا دليل على أ ن السحر يؤثر و ل و اثر لان الله عز وجل أ خ ب ر أ ن ه م يتعلمون من تلك ا ل ط ل ا س ل م ن تلك ا ل أ ع م ا ل التي يعملونها ما يفرقون به بين ا ل م ر ض والزوجه ويزرعون الكراهه عند الزوجه لزوجها وكذلك عند الزوج لزوجته ف ت ح د ث تلك الكراهه ف ي ح د ث التفرق ف ي ت ع ل م و ن منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بغاردون به من أ ح د إ ل ا باذن الله ويتعلمون ما ي ض ب ه م ولا ينفعهم ولا من علم و ل من اشتراه ما ي ب ا ل آ خ ر ة من خلاق يعني ما له ي ب ا ل آ خ ر ة من نصيب الكافر ليس له نصيب فكذلك السائل الذي يصل بسحره الى حد الكون ليس له في الاخره نصيب هنا اراد المؤلف ان يبين ان هناك انواع يستعمله الناس ا وهي من انواع السحر فقال حدثنا قطن ا ل ن القبيس العربيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ان ا ل ع ي ا ف ة والطرق والطيره من الجبت والجبت قد مر لنا ان عمر الخطر رضي الله عنه عرفه بالسحر ذكر انه الكهانه و أ ن ه السحر ثم ا ل ح ي ا ء فما هي تغير الطير كان الناس في الجاهليه يتشاءمون ف إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن ي س ا ب ر حتى هذا الطير الذي أ م ا م ه ف إ ن هذا الطير طار عن يمينه تفاءل بذلك وسافر و إ ن طار عن يساره أ ح ج م من سفره ورجع ل أ ن ه م يتشاءمون بذلك فيتفاءلون به إ ن كان عن اليمين فيسافرون و إ ن جاء على اليسار تشاءموا فلم يسافروا أ ي أ ن ذاك الطير يردهم عن حاجاته بدل ان يسافر في عمله يرجع ويعتقد أ ن في ذلك الطير شيئا و أ ن ه قد يؤثر عليه ولهذا ذكر عن طاووس رحمه الله أ ن ه كان في سفر ومعه شخص فنعك غراب نعك غراب تعرفون الغراب في صوته. فقال ي صوته ف لك الرجل خير يا طير خير يا طير فعوض ا ط ا و و س وقال ه ذ ا الطير لا عنده لا خير و لا عنده شر يعني سويد عرفه بالخير والشر ثم قال له لن تصاحبني يعني صاحبني لنت في هذه ا ل س ف ر ة ما دمت هذه عقيدتك وهذا الذي تحتقر إ ذ ن في ا ل ج ا ه ل ي ة كان يعملون مثل هذا العمل وهذا نوع من عدم التوكل على الله عز وجل فيكون ف ي ه نوع من الشرك فقولوا العيافه زجر الطير زجر الطير معناه أ ن ه م يزجرون الطير ف إ ن طار على اليمين ن ض و ا في عملهم و إ ن طار على اليسار تركوا ذلك العمل فلم يسافروا فشاؤوا به ثم قال أ ي ض ا والطرد الخط بالارض الخط الذي يخط بالارض هذا ما يعمله كثير من الناس ومن النساء ومن يشبههم يعملون ما يسمونه بالرمل فيعملون خطوطا في الارض وبناء على هذه الخطوط عندهم ق ا ع د ة إ ذ ا ص ا ر الخط على الوضع الفلاني فيتفاءلون ب أ ن يكون بذلك خير و إ ن كان بالعكس يكون عظمه التشاؤم هذه كلها من انواع ل أ السحر ت ي هي من الأنواع ولها صله ب ا ل ش ر ك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ا ت ب س شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد المنجمون الذين ي ن ظ ر ويقولون ن ف النجوم و ي إ ذ ا طلع النجم الفلاني من المكان الفلاني فيسير فيه ك ل ا و ك ل ا وهذا ج ب ي ن ا ر س و ل صلى الله عليه وسلم ب أ ن هذه النجوم ما هي إ ل ا علامات الله عز وجل وضعها للناس فحينما نزل عليهم مطر وهم في ا ل ت نيبيه قال ر س و ل ا صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أ ص ب ح من عبادي مؤمن بي وكافر ثم أ خ ب ر قال المؤمن بالله عز وجل من ط ا ل مطرنا بفضل الله ورحمته و ا ل آ خ ر الذي يقول مطرنا بالنجم الفلاني يعني لما طلع النجم الفلاني من المكان الفلاني زلل المطر فانه اصبح من عباده مؤمن بي و ك ا ف ر منهم مؤمن بالكوكب فالذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله عز وجل والذي يقول مطرنا بسبب, بسبب هذا الكوكب الذي طالب فلاني فهذا شرك بالله عز وجل المؤلف يريد ان يحذر ويبين الناس أ ن هناك أ ش ي ا ء قد ي س ا ه م و ن فيها ويظن أ ن ه ا غير مؤثره ب ا ل ع ق ي د ة وهي م ؤ ث ر ة فيها ل أ ن كل شيء هو من الله عز وجل الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون وهو, وهو النافع فلا يجوز للمسلم ان يتعلق ب أ ي مخلوق دون الله عز وجل ثم يسرد إ ل ي ه شيئا من ا ل أ ع م ا ل من الحوادث التي تحدث في هذا الكون كلها تشير ب أ م ر الله عز وجل وبتقديره وليس لاحد التصرف في هذا الكون المنجمون كما يعلم الكثير أ ن ه يدعون بهذه ا ل أ ش ي ا ء حتى أ ن ا ل إ ن س ا ن لو أ ر ا د أ ن يتزوج يذهب عند هذا ا ل م ن ج ي و هو من ا ل ك ر ا ن فيستشيره ف ي س أ ل ه عن اسم ا ل م ر أ ة وعن اسم أ ب ي ه ا وعن اسم أ م ه ا وكذلك ثم يعمل حاجات م ع ر و ف ة عندهم يعملونها ف إ م ا أ ن يجيز له ذلك العمل و إ م ا أ ن يكون س ت ر ج ل ف ه ذ ا كله من ا ل أ ن و ا ع التي تضر بعقيده المسلم ولا ي ر ل المسلم ان يتعاطاها وقولوا في الحديث ا ل آ خ ر من عقد عقده ا ثم نفذ فيها ف ص ا ر ذلك ا ل أ ث ر في رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ د ر ى الله عز وجل هذه السور المعوذات و أ ع و ذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق الى رقب ومن شر النفاثات في, في العقد التي ن ف ا ا ت تعمل ا ل ق ي و ط هذه و ت ع ق ر أ عليها ب ط ل ا س س ح ر ي ة ثم تنقذ فيها فهذه أ ي ض ا من السحر وكذلك من تعلق شيئا اوكل إ ل ي ه و هذا قد سبق في بابهم ا ل أ ب و ا ب من تعلق شيئا اوكل إ ل ي ه أ ي أي إ ن س ا ن يتعلق ب أ م ر من ا ل أ م و ر و يظن على أ ن هذه ا ل أ م و ر هي التي تنفعه ف الله عز و جل يوكله إ ل ي ه ا و من تركه الله عز و جل و اوكله إ ل ى غيره لا يمكن أ ن يستفيد و إ ن م ا التوكل على الله عز و جل و التعلق بالله عز و جل فهو النافع وهو الضار ثم ذكر أ ي ض ا عن ابن مسعود في تعريفه ل ل ع ض ة وهي ا ل ن م ي م ة ثم فسرها بالقاله بين الناس ا ل ن م ي م ة من الكبد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منه وبين في الحديث الصحيح أ ن ه لما مر بقبرين و ق و ل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م الله يطلعه على م ا أ ر ا د فسمعا انهما يعذبان في كبريهما فقال ل انهما والسلام إ إنهم لا يعذبان وما يعذباني في الكبير ثم قال بلى انه لكبير يعني وصفه ب أ ن ه ليس بكبير ثم بين على أ ن ه كبير ليس بكبير م ع ن ى أ ن الناس يتهاونون به ويظنون أ ن ه لا يضر <تصفيق> وذلك في ق و ي ة النميمه ة ا ل يجتمع ب والنميم ج م ا ع ة من الناس في مجلس من المجالس يجمعهم ثم يبدون يتحدثون فيتحدثون في فلان وفي فلان وفي كذا وفي كذا وفي كذا ي ع ت ب وهذه ا ل غ ي ب ة من الكبائر ا ل ن م ي م ة هي نقل الكلام من شخص ل آ خ ر والله عز وجل ذكر في كتابه محذرا من ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة و أ خ ب ر بقولها أ ي ح ب أ ح د ك م أ ن ي أ ك ل ل ح م عطيه ميتا فكيف ل من يحب أ ن ي أ ك ل من لحم أ خ ي ه ا ل أ ك ل الطبيعي أ خ ا ك إ ذ ا مات هل تستطيع أ ن ت أ ك ل من لحمه والله عز وجل أ خ ب ر أ ن هذا الكلام في ع ر ل ذلك الشخص ك أ ن ه ي أ ك ل من لحمه ثم أ خ ب ر ا ل ن صلى الله عليه وسلم أ ن الاثنان الذين يعذبان في قبريهما أ ن أ ح د ما كان يمشي بين الناس ب ا ل ن م ي م و النميمه هي ا ل ق ا ل ة أ ي نقل القول من شخص ل آ خ ر حينما يسمع أ ح د ا ل أ ش خ ا ص شخصا يتكلم في الانسان سواء كان الكلام فيه أ و لم يكن ثم ي أ خ ذ هذا الكلام ف ي ق و ل ه إ ل ى ذاك الشخص و يقول إ ن فلانا يقول فيك كذا و كذا هذه ا ل ن م ي م ة التي هي القاله بين الناس ونقل الكلام شرها عظيم ل أ ن ه ا تفرق بين الناس وتورث الكراهه والبغضاء بينهما والعلماء قد بينوا ان هناك حل للذين ينقلون ا ل ن م ي م ة من شخص ل آ خ ر فقد كان أحد الصحابة جالسا و ف ي شخص آ ت ي فقال أ ح د ه م ا لذلك الرجل إ ن هذا فلان آ ت ي ينقل الكلام من شخص لاخر فلما جلس ما نص عليه بعينه و إ ن م ا ذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه لا يدخل ا ل ج ن ة قد ت ت ا لا ي خ ل الجنة ق تات و ا ل ق تات هو ا ل ن غ م ا ء الذي ينقل الكلام من شخص ل آ خ ر ل أ ن ه ذ ا ت ر ت ب عليه مشاكل بين الناس ت ر ت ب عليه ق ط ي ع ة الرحم وخصام وقد يصل إ ل ى حد أ ع ل ى من ذلك يصل حتى إ ل ى القتال بينهما ولهذا الخضر صلى الله عليه صل و س ل م ح ذ ر من ذلك كما نص الله عز وجل على تحريف ذلك في القتال ثم قال في الاثنين إ ن ه م ع ز ب ا ن ي و م ع ز ب ا ن ي في ا ل ك ب ي ر ثم قال بلى انه لا كبير قال أ م ا أ ح د ه م ا فكان يمشي بين النسب ا ا ل ن م ي الشخص استخف مثل هذا العمل فصار في ذهني ليس بكبير اذا ح د ث و ا يقول كلام ن هذا لهذا و من هذا لهذا ولكنه كبير ل أ ن ه يعذب عليه ب ا ل ن ا ح هذا الرجل ي ع د ب في قره ب س م ب ذلك العمل و العلم بالنار لا يكون إ ل ا على ا ل ك ب ي ر ة أ م ا السقايه فتمحى إلى أن ق و ل الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ه ليس بكبير أ ي في عرف الناس و لكنه كبير عند الله عز و جل ل أ ن ه يعاقب عليه بالنار و أ م ا ا ل آ خ ر فقال إ ن ه لا ي س ت ث ر من ب و ل ه الشخص الاخر قال إ ن ه لا يشتري من ق و ل ه ا ل بول ن ج ا س ة وهذا الرجل ل ا يبالي يدخل ل ل م ر ح ا ض ويقول يأتي البول عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول علي ه ا ل رسول ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م يقول أ ن ا ل أ م ر هذا في ذهن ذلك الشخص الذي يمن ع على الامر ا ل ي س ب ك م ر يدخل ا ل أ م ر ساله ي أ ت ي ع ل ي ه الامر ويقول عليه, عليه المفيهي ا شيء ولا ك ن ن هذه ج س ة ينزل ب غ للإنسان منها و لا سيما ان ص ل ر عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ خ ب ر ب أ ن هذا الشخص يعذب بالنار بسبب ذلك العمل و ينبغي للمسلم أ ن يتجنب مثل هذه الامور والله عز و جل أ خ ب ر ان كل شيء يلفظه به ا ل إ ن س ا ن يسجل عليه ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيق ع ز ي ز كل واحد يعرف في هذه الدنيا إ ذ ا كان هناك مراقبه على الناس ب أ ن ه م لو عملوا عملا فبيه أ ش خ ا ص معهم سينقلون هذا العمل عنهم إ ل ى ا ل ج ه ة التي كلفتهم ب ا ل م ر ا ق ب ة على هؤلاء كل واحد لا يمكن أ ن يتكلم بالشيء الذي يخشى أ ن يعاقب عليه يعني سيكون كل واحد سيكون خائفا ولا يتكلم بالكلام المحذور الذي يخشى أ ن ه إ ذ ا تكلم به قبض عليه او ق ا وسجن وعمل به ما عمل لكن عندنا م ل ا ئ ك ة كراما كاتبين نحن لا نراهم ولكن الله عز وجل هو الذي أ خ ب ر ن ا به قالوا ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون اذا ك ي ف ا ل إ ن س ا ن يخاف من ا ل إ ن س ا ن بهذه الدنيا ولا يخاف من الله عز وجل والله يقول ما يلفظ من ق و ل إ ل ا لديه رقيب عجيب فيه ملكان مع كل واحد م ي ن ا ف ا ح د ه عن اليمين مكلف ب ك ت ا ب ة الحسنات و آ خ ر عن اليسار مكلف ب ك ت ا ب ة السيئات و ر ح م ة الله عز وجل الذي و س ع كل شيء أ خ ب ر على أ ن ه من عمل س ي ئ ة ل ا ل د إ ل ا د ن ا س ي ئ ة و ا ح د ة تكتب عليه نفس ا ل س ي ئ ة ومن عمل ح س ن ة ت ض ا ع ث إ ل ى عشر حسنة. الحسنه حسنه ة بعشر وتضاعف إ ل ح س ف ك ب ي ر ة وأما ا ل س ي ئ ة ا و ن إ ل ا ب و ا ح د ة ا ل ل م ك ا ن موكلان بهذا الشخص فاذا ارتكب الانسان خطيئه طلب الملك الذي على اليمين من الذي على اليسار ان ينتظر ولا يعين من كتابه لعله يتوب لعله يرجع لعله يترك ذلك فاذا صمم على عمله هذا الذي عمله لو تركها لله تكسب له حسن. أما إذا عمل حسنه اما إ ذ ا عمل ح س ن ة فيبادر الملك بكتابتها في نفس ا ل ل ح ظ ة إ ذ ا عمل ح س ن ة سجلت له والحسنه بعشر أ م ث ا ل ه ا اذا ما دام على ا ل إ ن س ا ن رقيب وعتيد فعليه أ ن ينتبه لنفسه الله عز وجل ما خلق الناس عبثا لم يخلقهم هملا وانما خلقهم ل ل ح ك م ة ولهذا خ ل ف بنا من خلقه هؤلاء ا ل م ل ا ئ ك ة الذين يعملون هذه ا ل أ ع م ا ل ولهذا يقول العلماء ينبغي للمسلم أ ن ه لا يملي بلسانه إ ل ا خيرا وهذا اللسان إ م ا يرفعك درجات و إ م ا ي ف ض د ك دركات ف ا ذ ت ك ل م ت بالكلمه ا ل ط ي ب ة رفعت بهذه ا ل د ر ج ا ت وهذا الكلام الذي يخبر منك ي س ج ل ع ل ي ه إ ذ ا أ ن ت لا تملي على هذا الملك إ ل ا الكلام الطيب الذي يسجله لك وقد أ خ ب ر الله عز وجل أ ن يوم ا ل ق ي ا م ة ينشر لكل واحد من الناس حتى لا يغادر صغيره ولا كبيره إ ل ا اعصاهم وقالوا يا ويلتنا, يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا ي و ا د ر ص غ ي ر ة لا ك ب ي ر ة إ ل ا أ ح ص ا ر والله انه ينص على ذلك على ا ل ك ب ي ر ة و ا ل ص غ ي ر ة وهو يقول في كتابه الخليل من يعمل مثل ذ ر ة خيرا يره ومن يعمل مثل ذ ر ة شرا يره كيف يرى إ ن عملت خيرا سجل لك وستراه حينما تعطى تلك ا ل ص ح ي ف ة التي فيها كل ما حدث و أ ن ت قد نسيت أنت قد نسيت قد ولكن ا ل م ل ا ئ ك ة سجل و ا عليك ذلك ويوم ا ل ق ي ا م ة كما أ خ ب ر الله عز وجل ع ل ى ا ل إ ن س ا ن أ ن ه أ ك ث ر شيء جدلا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء ج د ل يوم ا ل ق ي ا م ة هذا الكتاب الذي ينشر له يخاصم فيه ويقول هذه ا ل أ ع م ا ل أ ن ا ما عملتها يعني يمكن الملائكه الا س ج ل و ا عليه ويقول هذا العمل الذي س ج ل و ا عليه ما سجلت ما, ما عملت فالله عز وجل ي ع د ب إ ل ي ه يقول له هل رايت لو ب ع د ن ا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذه ا ل ش ه ا د ة فيقول نعم فالله عز وجل يختم على ف ي ن هذه اللحمه التي تنطق يخطب الله خلاص ما تتكلم يخطب ثم يامر هذه الاعضاء أ ن تشهد عليه فتنطق الجوارح هذه الجنود التي لا لسان لها ولا لها ت ولا شفتين تنطق وبعد أ ن تسجل تلك ا ل ش ه ا د ة عليه الله عز وجل يضرب هذا اللسان فيتحدث وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا انظر ط الله الذي أ ن ط ل ق كل شيء يعاتبون جنودهم ايديهم وارجلهم التي شهدت عليهم بتلك المعاصي التي تتكون في هذه الدنيا لما يعاتبوها ويقولوا لماذا ع م ت م ذلك ونحن دافع عنكم فيقولون أ ن ظ ر الله الذي انطلق كل شيء اذا ل ا ن س ا ن لما يكون الشيء عليه من نفسه ع ن ذلك يسلم فما دمت ايها المسلم تعلم أ ن ك في هذه الدنيا مراقب بهذه ا ل ص و ر ة التي ذكر الله عز وجل في كتابه فعليك أ ن تحذر بحيث أ ن ك لا تتكلم إ ل ا ب ش ي ء ط ي ب و ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول للمسلم اما ان تتكلم بخير واما ان ت ص م ت ف إ ذ ا صمدت وسكبت فهي السلام ولذلك حينما قال م ع ا د لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ن ؤ خ ذ بما نتحدث به قال تكلفت أ م ك يوم م ع ا د وهل يكب الناس في النار على وجوههم إ ل ا حصائد السنته الحصاد كلكم تعرفونه اللسان يذرع ثم يحصد ف ا ل ز ر ا ع ة تذرها بلسانك ثم ي أ ت ي الحصاد ل أ ن ذلك كله مسجل ع ل ي ه فعلى المسلم أ ن يتجنب هذه ا ل أ م و ر التي قد يظن على أ ن ه ا لا تضر و هي م س ج ل ة ع ل ي ه و ينبغي لكل مسلم أ ن يكون على حذر حتى من نفسه ل أ ن هذه الجواله تشهد عليك ه ث ي ر من ا ل ن ا س ك يتصور يقول أ ن ا أ ك و ن في مكان ف ي خ ل و ة ف أ ع م ل ا ل م ع ص ي ة التي أ ر ي د ه ا إ م ا اجبر الخمر أ و ارتكب اي م ع ص ي ة ما عندي أ ح د وصحيح ا ل ن ا س ما ي ن العزه وستعت ت ت خ ف ق بهذه ا ل ج ل ي ل لكن عندك هذه ا ل أ ع و ا ت تشتري ترقناها حينما ي خ ت ب على ف ي ه و ت ن ق ل ج و ا ل ح ك بذلك العمل الذي ع م ي ا ف ع د المسلم أ ن يكون دائما على حذر ا ل م ه لسانه و الا يقول به إ ل ا خيرا نكتفي بهذا وهناك ا س ئ ل ة موجوده ة حجبنا ب على ع ض ا والبعض نور دور العصب الله بسم بسم شيخ هذه أ ب ي ابيات ت هذه أ ذكرها السبكي لابن المبارك ثلاث ة أ ب ي ا ت كان يكررها السبكي دائما في طبقات الشافعيه ة كان ابن مبارك ح الله تعالى كثيرا ما الأبيات يتمثل بهذه اغتنم ركعتين ز ل ف ا إ ل ى الله إ ذ ا كنت فارغا مستريحا و إ ذ ا هممت بالنطق بالباطل, بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا فاغتنام السكوت أ ف ض ل من خوض و إ ن كنت بالكلام فصيحا هذا يتمثل بهذه عالم إنسان الأولى ما السوء والتحبيل والتخبير يتمثل ويبين يجعل يهم تسبيح من لأنه رجل على له بدل به أدد أن هذا كله يسجل لك ثالثاً يقول هل صحيح ان السلف كانوا يكرهون أ ن ي س أ ل و ا الناس أ ن يدعو لهم لما في ذلك من ا ل ا ح ت م ا د على الغير في باب التوكل على الله عز وجل وهو من ا ل أ ع م ا ل التي يجب للمسلم ان يجعل توكله على الله عز وجل في جميع أ ع م ا ل ه وجميع أ ح و ا ل ه ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أ ن ه رفع له س و ا ل عظيم فقال هذه أ م ت ي فقيل له هؤلاء موسى و ق و م ثم رفع له س و ا ل عظيم فقام ل هذه ت أمتك ه له فقيل ألفا ي ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير فقام رجل ن ا يسمى ع ك ا ش ة ب د محصن ف ق ا ل يا رسول الله أدو اجعلني ل ه منهم قال أ ن ت منهم ثم قام آ خ ر طلب منه أ ن يدعو له أ ي ض ا ف ق ا ل سبقك بها ع ك ا ش ة صار هذا مثل عند الناس سببك بها ع ك ا ش ة أ خ ب ر عن ا ل س ن ع ي ن الف أ ن ه م لا يتطيرون ولا ي ك ت ب و ن وعلى الله يتوكلون التطير الذي سبق الحديث عنه قبل قليل ذ إذا ذكر ي بالطير يسافر بشاء أراد وأنه أن أ ن ه وجد أ م ا م ه ذلك الطير وطرقه واراد منه أ ن ينفر حتى يعرف الى اين يتجه واذا نفر يمينا مضى في عمله و إ ذ ا نفر يسارا ترك ذلك العمل الذي أ ر ا د أ ن يعمله تشاؤما بهذا وهو أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أ ن ه م لا يتطيرون و أ ن ه م لا يتداوون أ ي ض ا لا يكتوون مع ك ن ا ا ل ت د ا و ي م ش ر و هو هو ر س و ل ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي هو س ل م في و هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ا و هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ل و هو هو هو و هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ا و هو هو هو هو هو هو هو ر و و هو ه و ل ق ي في كتابه الطب النبوي على أ ن المشكله قد تكون في ترتيب تلك ا ل أ د و ي ة يعني الدواء معروف لهذا المرض فقد ي أ ت ي الطبيب الذي يركب هذه ا ل أ د و ي ة لانها تركب من أ ن و ا ع فقد يزيد في المقادير وقد ينقص منها وبذلك السبب لا يؤثر هذا الدواء و تعرفون في قصه الرجل الذي يعيش إ ل ى رسله و ا ل ل صلى الله عليه و سلم ان بطل ابنه من قلق صار عنده اشهاد مستمر فقال الرسول عليه الصلاه و السلام اشقه عسلا فراح و شقاه عسلا ثم ريع درس ا ل زاد و قال اشقه عسلا مرتين او ثلاثه ثم قال رسول الرسول ص ل م صدق الله وكذب ب ط ر أ خ ي ك ثم لما شقاه ا ل ر ا ب ع ة شفت فتبين على أ ن الدوا له مقادير ف إ ذ ا جاهد المقدار وتساوى مع ذلك المرض ف ب إ ذ ن الله ي ح ج ز الشفاء و إ ذ ا زاد أ و نقص يحدث الخلل هنا ولهذا ذكر ابن تيميه ابن القيم كما قلت له في ا ل س ب النبوي أ ن قول ر س و ل صلى الله عليه وسلم ما أ ن ز ل الله من د ا ئ ل إ ل ا أ ن له شفاء عرفه من عرفه وجهله من جهله أ ن هذا شيء محقق ولكن الخلل يحدث من الشخص الذي يعمل ذلك الدواء انسان يكون مريض وشخص مريض آ خ ر كان يكون بمرض واحد ولكن لما ي أ ت ي إ ل ى الطبيب هذا يحتاج ا ل جرعات أ ك ث ر مما يعطى لهذا وكون يساوي بينهم قد لا ي ف ي د إ ذ ن التداوي مشروع ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال تداووا أ م ر العباد عليه تداووا لكن إ ذ ا كان هناك شخص عنده الاعتقاد القوي فهذا إ ذ ا ترك فلا شيء عليه ل أ ن هؤلاء السبعون الان جاء من صفاتهم أ ن ه م لا ي ت د ا و ن ولا يكتوون ولا يرقون أ و لا يرتقون ولا, ولا يطلبون الربيع وعلى الله يتوكلون فهؤلاء عندهم العزم القوي ف إ ذ ا كان إ ن س ا ن عنده ذلك وعمل هذا أ شبه ي د الله عز وجل ف إ ذ ا توكل على الله هذا التوكل حق توكله فهؤلاء يكونون من هذا النوم ثم أ خ ب ر ر س و ل ص الله عليه وسلم أن ان ل ل لا ت و ك ي م ع التوكل أ س ب ب ا ا ل لا بد إيجي من ا ل أ س ب ا ب نسمع لهذا الحديث وقد يستفيد منه كثير من الناس لا سيما بعض أ ص ح ا ب الطرق الذين يقولون أ ن ه م يعبدون الله عز وجل ويتوكلون عليه ولكن يقول الله يَنْلِلْ عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم ا ل أ ص ح ا ب ي لو توكلتم على الله ح ق ت وكل هذا ل ي ك م كما ي ر و ن ا ل ط ي ر ت ا د و خيمه م و توكل ر جمال يعني نسمع ل هذا الحديث و ن ت ف ق ر في ه يقول لو توكلتم على الله ح ق ا ل توكل توكل صحيح لرجل كنتم يردوا الطير سوف اخبر عن هذا الطير هذا الطير يبكى في أ ش ج ا ل ه باوكاله تذهب الرزق خماصا خماصا معنى خاوية معنى المساء منتلئة م بطونها بطانا بطونها يعني وتروح تروح هي في ت على ل و لا ك ن عن ذهبت تبحث ل يلسك ر ما فكذلك المسلم إ ذ ا توكل ما حق التوكل فالله عز وجل يرزقه يرزقه حينما يعمل ا ل س ف ر ف إ ذ ا لمت على الفراش جلست في المسجد وقلت أ ن ا متوكل على الله طيب من ي أ ت ي لك ب ا ل أ ك ل من ي أ ت ي لك بالحاجات التي تريدها يقول متوكل على الله هذا ل ي س م ا توكل عند ا ل ع ل م ا تواكل توكل هو توكل لان ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما جاء رجل على راحلته ونزل عن ا ل ر ا ح ل ة ودخل على رسول من معه فقال ل ل ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ع ق ل ه ا أ و أ ت و ك ل ا ل ر ا ح ل ة تعرفون عن البعير ا ل ج م ل الذي يسافر عليه ويحفظ إ ذ اذا عقل إ ربطت ركبته بحبل حتى لا يروح وهو يقول للرسول عليه الصلاه والسلام هل أ ع ق ل هذه ا ل ر ا ح ل ة أ و أ ت و ك ل فقال له أ ع ق ل ه ا وتوكل يعني اعمل السبب وتوكل على الله ل أ ن ك تعقلها ولانك توكل على الله فقد ي ن ت ط ع هذا العقال و ا ل ط و ح أ ع ق ل ه ا وتوكل أ ي لا بد من السبب فالمسلم عليه أ ن يعمل ا ل أ س ب ا ب في هذه الدنيا ولا يظن أ ن الرزق ي أ ت ي بدون عمل لا بد منه الله عز وجل يقول أ ف ر ا ي ت م ما تحرثون أ ا ن ت م تزرعونه م أ م نحن الزالفه كثير منكم ي ع ر ف و حرف ا ل ز ر ا ع ة فالله أ ث ب ت لهم ا ل ز ر ا ع ة أ ف ر ا ي ت م ما تحرثون هم يحرثون أ ف ر ا ي ت م ما تحرثون أ ن ت م تزرعونه أ م نحن الزالفه ماذا عمل ا ل إ ن س ا ن حرف ا ل أ ر ض وجاء بالحفظ ب وألقاه وهذا الذي عمله وهذا السبب الذي عليه يبقى إ ن ب ا ت ه و إ ي ص ا ل ه إ ل ى الوقت الذي هو يحصد يستفاد منه هل ا ل إ ن س ا ن به تصرف لا كل الذي عملته أ ن ك حرقت ا ل أ ر ض و أ ل ق ي ت ف ي ه ا البذر والله عز وجل هو الذي أ ن ب ت ه ن ا ل ب ذ ر وهو الذي يوصله والله أ خ ب ر أ ن ه لو شاء جعله حطاما حتى في آ خ ر ل ح ظ ة يصيبه ب ع ا ه ة من ا ل ع ا ه ة يجعله حطاما إ ذ ا التوكل معناه العمل والجد في العمل والتعلق بالله عز وجل ل أ ن ه هو الذي, يوصل تلك تلك الأسباب وهو الذي يوصلها اذا ا ل أ س ب ا ب هي من اسم التوحيد ا ل أ س ب ا ب التي يعملها من أ ن و ا ع التوحيد ل أ ن ك اذا لم تعمل السبب فقد ضيعت الشيء الذي ا ط ل ب منه مثال بسيط ع ل ي ه كل واحد ا ل ذ ي ي ر ي د و ل د و ه ي ر ي د و ل د و ن ه يريدونه ي ر د و ن ه ي ر ي د و ه يريدونه ي ر ي د و ل ه ي ر ي و ن ه د و ن ه ل ر ي د و ن ه ي ر ي د و ن د و ن ه ي د و ن ي ر ي ن ه ي ر ن ه ي ر ي د و ن ي د و ن ه ي ر ي ن ه ي ر و ن ه ي ر ي د و ي ر ي ن ه يريدونه يريدونه ي د ن ه ر ي د و ن ه ب ر ي د و ل ه يريدونه ي و ن ه يريدونه ر ي د و ن ه يريدونه ي ر و ن ه ي ر ن ه ي ر ي د و ي ر ن ي ر ن ه ي ر د بلا انثى من أُنثى بلا بكر. بقية البشر الأُنثى بقية ذكر فمن م اراد ويعلنكم ق ب الولد ا ر فلا ل ت م إذن بد ق ي ة البشر الأُنثى كلهم ذكر ر من فمن ان ل أ يعمل السبب ما هو السبب السبب ان يتزوج هذا السبب الذي عمل ه لكن هل ي أ ت ي الولد هذا لا ي أ ت ي إ ل ا ب إ ذ ن الله ا ل ل ه أ ح ب ر ويجعل من يشاء عقيمه تتزوج ا ل م ر أ ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة لكن إ ذ ا كنت مكتوب أ ن ك عقيم لن تحصل على ولد إ ذ ن السبب الانسان لا بد أ ن يعمله والذين يتركون ا ل أ ع م ا ل ويبقون على ما يعظونهم الناس فهؤلاء متواكرون وليسوا متوكدين ا ل م ت و ك ل هو الذي يعمل ا ل أ س ب ا ب ثم يترك ا ل أ م و ر إ ل ى الله عز وجل هو الذي يتسرب فيها ويوصلها الاحسان هل, هل بعض السلف يعملون ذلك نعم يعني من هم من يتوكل على الله في ق ض ي ة المرض هل يتداوى ا ي تداوى جاء في الحديث الذي سمعنا أ ن اولئك الذين يدخلون الجنه بلا حساب أ ن تلك صفاتهم يتوكلون على الله ح ت التوكل ويعتمدون عليه ولا يلتفتون إ ل ى ا ل أ س ب ا ب أ ي إ ل ى الدواء و إ ل ى ما يعمله كثير من الناس مع أ ن ذلك مباح ومطلوب من المسلم أ ن يتداوى السؤال يقول ما حكم من حلف عن معصية ثم أتاه. ثم حلفة مرة يذهب ثم يقول مئة、مرة. الله عز وجل ذكر على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم على أ ن المسلم إ ذ ا ارتكب خطا ثم تاب تاب الله عليه ثم إ ذ ا رجع م ر ة أ خ ر ى لذلك ا ل خ ط أ وتاب تاب الله عليه والشيطان يلبس على الناس ف إ ذ ا كان اللسان ي ع ت ا د هذه ا ل م ع ص ي ة ي أ ت ي ويقول أ ي ش ا ل ف ا ئ د ة من ت و ب تتوب ثم ترجع ثم تتوب ثم ترجع لا ت ت ر ب ل ا تتوب وفي الحديث الصحيح بصحيح المسلم ان الصلاه صلى الله عليه وسلم يقول الله لولا أ ن ك م ت ذ ر ب و ن فتتوبون ف ي غ ف ر الله لكم و إ ل ا ل ذ ا بكم ايا ق و م ي ذ ر ب و ن ويستغفرون ويتوبون ويدرون الله عليه يعني أ ن من ط ب ي ع ة البشر الذنوب و ا ل ذ ا ك ر المطلوب منهم أ ن يتوبوا الى الله عز و جل أ م ا أ ن يكون هناك ملائكه في ا ل أ ر ض ما في ملائكه و إ ن م ا في ه بشر يفعلون المعاصي و يجب عليهم أ ن يتوبوا الى الله عز و جل فالله أ خ ب ر على أ ن ه إ ذ ا لم يكن هؤلاء ي ك ت ك ب و ن و يزوبون يعرفون أ ن لهم خالق خلقهم قدر عليهم المعاصي و ي ع ف و عنهم و إ ل ا له ذ به ويعطولها للاخرين يعملون م ث ل م ل ك العمل إ ذ ن ا ل إ ن س ا ن م ه م ا ر تكب من معاصي ف ع ل ي ه أ ن يزور إلى الله ولا ي ذ ه ب معاويه الشيطان الذي يقول له ما دمت تتركي بدل هذا العمل ف خ ل ي تستمر في ه ولا ت ت ر إلى الله عز وجل إ ذ ن التوراه من المسلم ورساله ص ل ه الله ع ل ا ه وسلم كان اخباره أ ن خير الناس الذين يخطئون ثم يدورون في سؤاله ان إ ن س ا ن خرج وطرف ط و ا الطواف و ولم د ا إنسانا ع يعني سأتيسة ي أن من خرج مكة طواف الوداع. وطواف الوداع من الواجبات والواجب يجمره دمه. كل يجمره يعني دمه شات بقراء مكة تذبح في م ك ة لا تذبح في بلده ولا في مكان آ خ ر و إ ن م ا ان يستطاع هو أ و يكلف من يؤدي عنه تلك الذبيحه لبكراهيم س ل ب مكه、ها. في سؤال يعني يقول أ ن بعض الناس يدعو إ ل ى الله عز وجل ولكن لا يركز على د ع و ة التوحيد و ع ن ه يوجد في بعض القرى وفي بعض البوادي من ينادي الجنه ويستغيث بهم من دون الله وهناك من ينادي عبله هم الصبيان أ و م ا ل ع ف ا ر ي س يعني ك ل م ة ا ل ع ب ل ة وهم الصبيان وهم العباليه ذ ا ل ك ل ا م يستعمله ا ل ب ا د ي ة والبدو ويعبرون عن هؤلاء بانهم شياطين بانهم ديني يستعيذون بهم ويدعونهم من دون الله فيقول ا ل أ خ هذا السائل ب أ ن هناك رجل يدعو لكن هذه ا ل أ م و ر لا ي ت ف ت ن ل ي ه ا وهذا خ ط أ ل أ ن ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم لم ي ب د أ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متى يسلم المسلمون من لسانك لا تتكلم ب أ ع ر ا ض ه م ومن يدك لا تنقص بهم وتعبد أ م و ا ل ه م أ و تقتلهم متى يقول كذلك إ ذ اذا فلح القلب لأنك تعلم على أنك إ صلح القلب ولهذا ق ا ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم إن ف يقول ا ل ل ب انه ي ج ذ ا فسدت فسد الجسد ك ل و هذا هو ا ل و ا ق ع ف ا ل إ ن س ا ن الذي ي ص ر ف قلبه يخاف من الله ل أ ن ه إ ذ ا عمل شيئا يعني خطا سيعقب ا عليه و إ ذ ا ع م ل ا ل أ م و ر ا ل ط ي ب ة س ي ث ا ب عليها فهو يمسك يده و لسانه ولهذا في ح د ي ث عديم ل ح ا ت م رضي الله عنه أ ن ه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدخل عليه رجل أ و جماعه صبت منفاقه الحاجه فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يساعدهم به فلم يرد عليه بشيء يعني عندي بن حاتم جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل اناس ف ق ر ه في أ م س ا ل ح ا ج ة فطلبوا منه ضعاماً طلبوا منه شيئا ً فما رد ا عليهم بشيء وبعد قليل دخل شخص آخر اخر ل ل ح صحيح ب ي ث ا ا ي في ع ل ا م ة ا ل ن ب و ة دخل شخص آ خ ر فشكى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قطاع الطريق قطاع الطريق تعرفونه وعد مسافر بالطريق. جماعه فيأخذون ما فيأتي فيأخذون إما قطاع الطريق يقول عادي فالتفت إ ل ي ه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا عادي هل تعلم ا ل ح ي ر ة قال ما أ ع ل م ه ولكن نبهت ي ت ع ن ا ن ب ي عنها نبيت عنه وخبرت فقال له لان طال بك زمان لترين ا ل ض ع ي ن ترتحل من ا ل ح ي ر ة إ ل ى م ك ة لا تخاف إ ل ا الله ا ل ض ع ي ن ا ل م ر أ ة التي تركب على ا ل ر ح ل على البعير ثم تشاكل ي ق و لانه ع يقول ل في ن ف س ي تكون هناك نفسي فأين لانك تكون هناك ن ف س ا لانك م ر أ ة تكون الملاد هناك ل نفسي ا لانك تكون ي ن ه ن ا ر ن ف ق ا ل كسرى بن هرمز وهو الذي سبق معنا في الحديث اهل الذهب والفضه فقال له نعم وهو يتعجب بالحاله التي هو فيها واين كسرى ومن معهم وملكهم وقوته ثم قاله ل ايضا و لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب او فضه يريد ان يتصدق به فلا يجد احدا ياخذه منه يقول طال بي العمر حتى ر أ ي ت الضعيفه ترتحل ولا يعتروها أ ح د وحتى فتحت كنوز ك س ر ة وكنت ممن ن فتحها انا كلام رسول الله عليه وسلم أ أ ر ي د الشاهد من هذا الحديث في ق ض ي ة الشخص هذا الذي يقول ما ي ت ب ه ل ل ع ق ي د ة ولا يصحح عقائد الناس ف ر س و ل صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أ و ل ئ ك ا ل م س ا ع د ة من المال ما عنده شيء أ خ ب ر عليه الصلاه والسلام على أ ن ه تمر ثلاثه ة أ ل ل ث اشهر ث ة أ لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا طعامه ا س و د ا ن التمر والماء رسول صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه من ا ل ج و ر تمر ث ل ا ث ة أ ش ه ر هلال بعد هلال بعد هلال و لا ينقد في بيته نار للطعام و إ ن م ا عندهم الماء و عندهم الثقه فحينما طلب أ و ل ئ ك منهم ا ل م س ا ع د ة ما ان ج ي ح سيعطيهم لكن أ خ ب ر ب أ ن ذاك الضيق في ذاك الوقت سيرجع بعد هذا و س ي أ ت ي الزمن بعد هذا الذي ستكون فيه ا ل س ع ة و ف ي ه ك ف ر ة الماء ثم قال هذا ع د ي ه لمن يحدثهم ولئن قال بكم زمن لترون ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام أ ن يملا ا ل إ ن س ا ن كفه من النموذج ليتصدق به فليجد ا أحد أ ح د يعقده الناس عندهم غنى, غنى الماده وغنى النفس فالانسان لا يمد يده إ ل ا إ ذ ا كان محتاجا فالشاهد أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم ب د أ ب إ صلاح ا ل ع ق ي د ة ولهذا قال في القلب المره اذا صلحت صلح ا ج س د كله و إ ذ ا فسدت فسد ا فسد ج س د كله أ ل ا وهي القلب القلب ه والملك و ه ذ ه ا ل أ ع ض ا ء تطير ف إ ذ ا كان القلب صالحا ف ا ل ل س ا ن ي ت كلمه ل ا ب ي ر و ا ل ي د لتعمل ا إ لها وليد ا ل لها إلى خير و أ ع م ا ل ه ك ل ه ا أ ع م ا ل خير إ ذ ا كان القلب ف ا س د ط ا أ ص ب ح الرجل م ج ر م ا مثلما نشاهد معا ا م ل و ك ي رمال ن م ج ر م ي ن ل أ ن ليس ف يقل به إ ي م ا ن ولا خوف من الله عزوجل حتى ي م ن ع ه م من التكافيز في المعصي في يقول أ ن ر س و ل صلى الله عليه وسلم حذر معاذ رضي الله عنه من كرائم ا ل أ م و ا ل وهل المراد التحذير فيما أ خ ذ ه ل ه ب ة أ م التحذير من أ خ ذ أ ف ض ل ما عند المزكي هذا يشير إلى الحديث أن رسول صلى الله عليه الحديث يشير رسول إلى صلى أن وسلم لما بعد مؤدب إ ل ى ا ل يمن بعد هو ل د ع ة للسر ا ل إ س ل ا م ف أ خ ب ر ه ب أ ن ه ياتي قوم ا من أ ه ل الكتاب يعني يهود و ر ا ف ي ا ل يمن ت أ تقوم ي اهل الكتاب ف أ و ل ما تدعو ا ل ي ه ش ه د أن ل الله إ ه إ ا ا ل ل يعني أ و ل ع م ل ي ب د أ به أ ن يدعو الى ش ه د أن ل الله إ ه إ ا ا ل ل و أ ن محمد ر س و ل الله ف أ ه ل ا ل ك ت ا ب ع ن د ه م عند وعندهم علم أ ن ه سيبعث نبي و هذا النبي يعرفون أ و ص ا ف ه كما قال الله عز و جل ي ع ر ف و ن ه كما يعرفون أ ب ن ا ء ه فهو طلب من معان حينما يذهب إ ل ى اليمن أ ن يدعو لهذه ا ل د ع و ة اهل الكتاب و المشركين ف أ و ل ما يدعوهم ا ل يشهد ان لا إ ل ه الا الله و أ ن م حمده الله قال فهم اضاعوك لذلك فاعلمهم أ ن الله ص ل ض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل يعني في الدعوة في العقيدة بأي شيء يبدأ بدأ هذه العقيدة بالوهدانية يميع التي عليه أي والإيمان يجابه الدعوة تمنع الأعمال متابعة عز ننظر وأنه تنقر ابن ينتقل الثاني رسول للرسول المسلم شهادة الله لاحق الله الله والشهادة لله تمنع يميع الأعمال التي تنقر هذه الشهادة وكذلك الشهادة عليه الصلاة والسلام بما الله عز وجل. إذا قبلوا ينتقل إلى الأمر لله وكذلك وجل إلى بدأ محمد به المهم هذه هذه من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ا ل خ م س ة ما هو ا ل ص ل ا ة والصلاه سبق الحديث عنها أ ن ه ا لاهميتها لم يلد ن ز ج ب ي ل عليه السلام بفرضيتها الى ا ل أ ر ض إ ل ى رسله و صلى الله عليه وسلم وانما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سموات ل ي ل ة الاسراء ئ والمعراج دعاه الله عز وجل وفرض عليه هذه الصلوات وراى من ايه ربه الكبرى ما ر أ ى إلى اذا ل م ظلم منه ع ا د إ قبل ه ؤ ل ا ء الإسلام ودخلوا ف ينتقل ه ي فيهم ويغفرهم م ب الى كتبه ا ل عليهم من الصلوات الخمس فأعلموا فالله عليهم خمس صلوات في اليوم والليل إذا قبلوا هذا ينتقل ل ه هذا في من خمس إذا أفترض إ الركن ا ل آ خ ر وهو أ د ا ء ا ل ز ك ا ة أ ق ي م ا ل ص ل ا ة و أ د و ا ا ل ز ك ا ة إ ذ ا جرت في كتاب الله عز وجل س ي د آ ي ا ت ك ث ي ر ة مقرونا ا ل ز ك ا ة ب ا ل ص ل ا ة أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة واجد لك اقيموا ا ل ص ل ا ة واجد لك اقيموا ا ل ص ل ا ة واجد لك في عدد من كتاب الله عز وجل س ي د المسلم يصلي وعنده م ا ولكن قد يبخل اما لا يزكي ك ل ي ة ويبخل ب ا ل ز ك ا ة ويرى ان ما فيها شيء ل أ ن ا ل ص ل ا ة هي المهمه اما الزكاه ممكن يعطيها او لا يعطيها وهذه الزكاه ربما من اركان الاسلام والله عز وجل فرضها ولو أ د ا ه ا المسلمون أ ي ا ل أ غ ن ي ا ء أ د و ا زكاه أ م و ا ل ه م ك ا م ل ة والاخذون لم ي أ خ ذ إ ل ا المستحق للزكاه فقط لما وجد في المجتمع الرجل جائع أ ب د ا كثير من الناس عندهم ملايين يعني مئات الملايين ولكن لما ي أ ت ي هذا الوقت وقت ا ل ز ك ا ة ي أ ت ي البخل ل أ ن ابليس ل إ ي أ ت ي الى هذا الرجل يعني واحد عنده يعني م ئ ة مليون و كم الزكاه عنده ربع العشر ي مليونين ونصف لا ي أ ت ي الشيطان يقول ليش هذا المال كله تعطيه لهؤلاء فيقدر ولهذا في الحديث أ ن الرجل الذي الله عز وجل ي و ف ق ه عليه مثل الذئب فحينما ي أ ت ي ينفق فالرجل السهل الذي ي س ت ر الله له ذلك تنطلق يديه فيمت والشخص الذي يبخل ويلعب عليه الشيطان يده ما تنطلق خلاص فهذه ا ل ز ك ا ة ف ر ي ض ة ركن ا ك ا ن ا ل إ س ل ا م هنا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بن معاذ قال أ ع ل م ه م أ ن الله افترض عليهم ص د ق ة تؤخذ من أ غ ن ي ا ئ ه م ف ت ر د و الى فقرائهم يعني إ ذ ا هم دخلوا في ا ل إ س ل ا م و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة تبقى عليهم ا ل ز ك ا ة فالله عز وجل فرض على ا ل أ غ ن ي ا ء للمسلمين حقا و أ ي ض ا فيه حق سوى الزكاه على المسلم يعني فيه حق آخر و هو ا ل ص د ق ة التي غير واجبته ا ل ص د ق ة ا ل ن ا ف ل ة ل أ ن المسلم ينبغي له اذا أ ع ط ا ه الله عز و جل ا ل م ا ل أ ن ينفق من هذا المال ما هو الزكاه فقط الزكاه فرض و يجب عليه أ ن يؤديها و إ ذ ا لم ي ه ان يعاقب يوم ا ل ق ي ا م ة تصفح له صفائح من ا ل نار و يلبس بها والله عز وجل نص على ذلك في كتابه يعني نص على الذين لا ينفقون المال في سبيل الله تصفح لهم ا ل ر ا ئ ح ويقصد بها ذلك هي ا ل ز ك ا ة نص الايه في سوره التوبه الذين ب والفضة ولا ينفقونها المبصود ما يتصدق بالمال يتصدق غير ا ل ولكن ا المقصود بالكنز هنا لان المال الذي يزكى ليس بكنز ف إ ذ ا لم يزكه يعاقب ذلك العقاب في ا ل آ خ ر ة فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ اعلمهم ان الله فرض عليهم خبزه صلبه ت أ خ ذ من الاغنياء فتردوا الى ب ق ر ا ئ ه م ثم حذره قال و إ ي ا ك وكرائم أ م و ا ل ه كرائب ا ل أ م و ا ل عند أ ه ل ا ل إ ب ل والبقر والغنم الشيء الممتاز الجميل الذي يحبه صاحبه و ي ك و ن هذا من ا ل أ م و ا ل ا ل ك ر ي م ة عندهم فيقول أ ن ت إ ذ ا جئت ل صاحب ا ل إ ب ل ما تختار ا ل أ ش ي ا ء ا ل ك ر ي م ة ا ل م م ت ا ز ة و إ ن م ا يؤخذ من الوسط لا يؤخذ من الشيء الذي لا ق ي م ة له ولا يؤخذ من الشيء الذي هو العالي في ا ل ق ي م ة و إ ن م ا عليك أ ن ت أ خ ذ الوسط ثم قال و إ ي ا ك و كرائم أ م و ا ل ك إ ي ا ك أ ن ت أ خ ذ الكرائم من هذه ا ل أ م و ا ل بل ت أ خ ذ من الوسط ثم قاله و إ ي ا ك و دعوه المظلوم واحذر دعوه المظلوم ف إ ن ه ليس بينها وبين الله تجاه يعني إ ذ ا كانت لك السلطه ب أ خ ذ هذه الزكوات مثلا من أ ص ح ا ب ه ا ف إ ذ ا أ خ ذ ت الشيء الذي لا يرضى به صاحبه الشيء الجميل الشيء الطيب ودعا عليه ل أ ن ه يصير مظلوما والله عز وجل يستجيب لعبه المظلوم هذا في ق ض ي ة الزكاه وفي غيره ه فإنه بينه وبين معنى هذا أن على المسلم أن أن فإذا وجد من نفسه فيه منه وإياك ودعوة المظلوم ومينضى وإذا وجد قوة ليس يحلر يحلر الآخرين فليعلم احتجاب المسلم الظلم الاعتداء معنى على على من أن أن أن أن أقوى、منه. يعني إ ذ ا كانت عندك س ل ب ة لا تستعملها على ا ل ض ع ف ا وعلى المساكين ل أ ن ه م إ ذ ا كانوا ضعفاء م ا م ك فالله عز وجل أ ق و ى منك وسيعاقبك على ذلك العمل الذي تعمله إ م ا في الدنيا و إ م ا في ا ل آ خ ر واحذر دعوه ا ل م ض ر و ر ف إ ن ه ليس بينه وبين الله حجاب و ا ل أ م ث ل ة في هذا العالم يا ا خ و ا م و ج و د ة ا ل أ م ث ل ة للظلم و ل ع ا ق ب ة الظلم م و ج و د ة تعرفون ذلك الناس الذين تجبروا على ا ل آ خ ر ي ن و ق ت ن و ه م وعملوا بهم ما عملوا أ ل م يجلس الله عز وجل ينتقمهم في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ه وحذر د ع و ة المظلوم ف إ ن ه ليس بينه ا وبين الله حجا ه يكتبهم عنده الذي الناس لما ما لأن سلطة ويعمل يعمل والله يأخذ مجموعة من الناس وعنده فترة من الفترات قوة فيه فقد وقد يلتقمون في الدنيا و إ ذ ا لم يلتقمون في الدنيا فسينتقمون في ا ل آ خ ر ة إ ذ ن على كل مسلم يحذر الظلم ل أ ن الظلمات ظ ل م يوم ا ل ق ي ا م ة والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما قال رسول الله ص ل الله ل س ل م في الحديث القدسي ق و ل الله عز وجل يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين العباد محرما فلا تظالم أ ن يظلم آ خ ر إ ذ ا ويد من نفسه ا ل ق و ة و الاستطاع على ظلمه ل أ ن الله عز وجل سينتقم إ م ا في هذه الدنيا و إ م ا في ا ل آ خ ر ة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاك و إ ي ا ك و د ع و ة المظلوم ف إ ن ه ليس بينها وبين الله ا ل د ج ا ر